يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفعل الله ورسوله ومن يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي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 من دروسنا التي عنوانها أصدق الحديث تفسيرا لكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى وكان حديثنا قد بلغ بنا الآية الخامسة والستين من سورة البقرة وفي درس الليل حديث عن هذه الآية وما وليها من آية وفيهما يقول رب العالمين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها فجعلناها نكالا لما بين يديها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين آيتان تحكيان قصة من أو قطعة من التاريخ الإسرائيلي وفي هاتين الآيتين حادثة وهي حادثة تاريخية فارقة في التاريخ وهي حادثة المسخ الذي وقع لبني إسرائيل ومن يومها والإسرائيليون يؤرقهم وتؤرقهم هذه الحادثة بل ولها أثر على امتداد التاريخ على بني إسرائيل خلقا وسلوكا بل حتى في العلوم التقريبية هذه الحادثة لها وجود نعم لها وجود حتى أن الواحد منا لما يرى صورة إسرائيلي فيكاد يمطبع في ذهنه أو تنطبع في ذهنه صورة قرد أو صورة خنزير وما شامير بالمرء الذي ينسى شبها بالقرد وما شارون إلا أكثر شبها بالخنزير هذه الحادثة مؤرخة ومؤرخة ولها هذه الحادثة في التاريخ الإسرائيلي وجود قوي. هذا الوجود يتمثل حتى في العلوم التجريبية. داروين لما أخذ يبحث وأخذ داروين يفتش خرج لنا بنظرية مفادها أن الإنسان مفادها أن الإنسان قرد. ما معنى أن يقول دروين هذا إنه يأخذ فكرته البحثية العلمية من هذه الحادثة لا من العلم وسيأتيكم حديث عن نظرية دروين حديثا علميا تعرفون أنها نظرية لا علاقة لها بالعلم وإنما هي نظرية طلمودية وإنما هي نظرية يهودية وإنما هي نظرية تاريخية صنعتها هذه الحادثة إذا فأول فائدة معنا اليوم أن هذه الحادثة فارقة في التاريخ صنعت كثيرا صنعت خلقا إسرائيلي من التملق وصنعت بلادة إسرائيلية من بلادة الخندير وكل إسرائيلي يأخذوا يأخذ من القرد ما يأخذ ويأخذ من الخنزير ما يأخذ وهذا الذي جعل نفرا من المفسرين يقول لم يكن نسخا ماديا إنما كان مسخا معنويا بمعنى لم يصير قردة وخنازير لما قلوبهم إنما سلوكياتهم إنما أحوالهم كمثل قول الله تعالى كمثل الحمار يحمل أصفار وما كانوا حميرا أو حميرا وهذا ما قاله مجاهد ابن جبر ومجاهد من تعلمونه تلميذ من ابن عباس ومن عرض عليه القرآن ثلاث مرات أو مرتين فالقول الأول في المسخ أنه كان مسخا معنويا ودليله من آية سورة الجمعة ودليله مما نرى شبها في بني إسرائيل بالخردة من التملق من أن صورتهم صورة الآدمي ولكن طباعهم طباع الحيوانات من البلادة بلادة الخنزير ودياسة الخنزير وحدث وتجارة الأعراب تجارة يهودية واليهودي هو أكبر متاجر بالعرض أكبر متاجر بالعرض في التاريخ واليهودي وهذه دياسة خندير وأما القول الثاني فإن المسخ كان مسخا مديا يعني مسخوا على الحقيقة قردة صاروا على الحقيقة قناديا وهذا المذهب الذي عليه جماهير المفسرين، وهو الأقرب. أن أصحاب القرية صاروا قردا وأن أصحاب القرية تحولوا إلى خنازير. بماذا أولا؟ ظاهر القرآن الكريم. فقلنا لهم كونوا قردة قاسين، ولست أفهم أنا. ولا يفهم عربي من قولي فكونوا قردة خاسئين إلا أنهم صاروا قردة على الحقيقة والأصل إعمال ظاهر القرآن الكريم ثانيا لأن الله تعالى قال فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فلا تكون موعظة ولا يكون وفيها نكال لغيرهم إلا إذا انطبعوا ماذا قردة وإلا إذا صاروا خنازيرا حيا ترى وهذا مما يقول قول كونهم صاروا قردة على تقيقة كونهم أصبحوا خنازير وقد جزم بهذا نفر من الباحثين الذين عثروا على هذه القرية وطلبوا الحفريات التي في بطنها فوجدوا حفريات قردة وحفريات خنذية على الفقيقة وهذا الواقع مما يصدق شرعا أو مما يصدق قولا ثالثا أن قلوب الإسرائيليين في الأصل هل هي كانت قلوبا معدلة معدولة حتى تمسخ إنها في الأصل قلوب ماذا؟ هي قلوب خنازير هي قلوب قرد فمن قال مسخ مسخ قلوب ومسخ سلوكيات فمتى انفك إسرائيل عن سلوكيات القردة ومتى لم تكن قلوبهم يوما من الأيام قلوب خنازير حتى تمسخ القلوب ولا تمسخ الأبدان فإنهم لوما كانت قلوبهم قلوب قردة وخنازير لما صارت أفعالهم أفعال قردة وخنازير لأن القلب هو رائد جبدا وهو ملك الأعضاء فقلوبهم في الأصل هي قلوب قردة وقلوب خنازير فلم تكن هناك حاجة إلى مسك وخامسا أو رابعا أن هذا قول جماهير المفسرين والقاعدة التفسيرية المرجحة عند كثير من أئمة العلم أنه لا يجوز تفسير آية بما يخالف قول من؟ قول الجماهير أو قول الجمهور من المفسرين خاصة أنه لم يذهب إلى القول بالمسخ المعنوي إلا مجاهد ابن جبر رحمه الله تبارك وتعالى فيقول الله ولا قد علمتم قوله علمتم وفيه فائدتان تاني إن لم تكن ثلاث العلم فإن هو مفردة العلم لا مفردة المعرفة وفرق بين العلم والمعرفة لتعلم المعرفة هي إحاطة إجمالية. أما العلم هو معرفة تفصيلية معرفة دقائق الأشياء، ولذا ربنا لا يوصف بالمعرفة إنما يوصف بماذا بالعلم لأن علم ربنا سبحانه قد أحاط بماذا بكل شيء سبحانه وهذا فرق بين المعرفة والعلم كأنه يقول أنتم أيها المخاطبون في المدينة لقد علمتم علما تفصيليا بحادثة السبت وما جرى فيها علما لا يحتاج لمزيد علم وبيانا لا يحتاج لمزيد مزيد بيان فأين موعظة هذا الحدث فيكم وأنتم تعلمون ثانيا قولوا لقد علمتم يستعمل الفعل الماضي كأن علمهم قد استقر وثبت وانتهى وهذا ما يفيده الفعل الماضي أقول أنت تعلم إبا زلت تعلم وهناك ما تجهل أن تتعلم إبا زلت تتعلم وهناك ما تحتاج أن تتعلم لكن لما تقول علمت يبقى وقع كمال العلم وتمامه فلذا قال لهم علمتم يعني حصل عندكم من العلم الذي لا يحتاج لمزيد علم ولا إلى مزيد بيان بل واستقر استقر ذلك العلم فيكم ولقد علمتم واقولوا ولقد واللام لام الموقه للقسم ربنا يقسم سبحانه وتعالى يقسم سبحانه وتعالى ها هنا وقد بالتحقيق الذين اعتدوا منكم في السبب وانظر إلى قوله منكم هل هم منهم إن الذين موسخوا قردة وخنازير أين ذهبوا ذاهبوا في جبين التاريخ بل وماتوا وصاروا رمما وصاروا ترابا فكيف يقول منكم إن قوله منكم يعني بين أظهركم إن قوله منكم يعني فيكم ترونهم فلماذا يقول منكم وهؤلاء قد صاروا ذكرا وانقطع ذكرهم أو انقطع وجودهم إن لذلك معنى بل معنيان الأول أنه يعني بذلك استحضار صورة هؤلاء وهذا أسلوب رائع في الموعظة أن تتحضر صورة ماذا؟ الشيء بين عينيك فذلك أوقع لأنما ما ترى ليس كما تسمع موعظة العين أوقع من موعظة السماء ومن هنا كان من بلاغة شيخنا رحمه الله تعالى الخطيب الأريب المفسر الرائع، شيخ محمد جميل غازي رحمه الله أنه كان حين يستحضر لنا سورة الخطاب كأننا نراه فهو يفسر آيات سورة الممتحنة أخذ يكلم حاطب ابن أبي بلتعى كأن حاطبا ماذا نراه يا حاطب لم تنفعكم أرحامكم يا حاطب لم تنفعكم أولادكم حتى يخيل لمن يسمع الشيخ يومها ماذا أن حاطبا إيه يقف بيننا نراه وهذه هدية للخطباء منكم في أسلوب الموعظة كيف تستحضر الموعظة بحيث تجعلها بين ماذا بين عين السامع ليرى كما يسمع فتكون موعظة أوقعة ولذا قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم كأنه بقوله منكم يستحضر صورة هؤلاء من التاريخ يستحضر صورة هؤلاء من التاريخ ويقدمها بين عيونهم. ومن هنا قديما كنا نسمع رجل القصاص وقدرة القصاص كانت في ماذا أنه يقدم لنا الحكاية كأننا ماذا كأننا نراها بين عيوننا، كأن أشخاص هذه القصة بيننا أحياء يعيشون فلما يقول قوله لما يقول الله تعالى منكم فبقوله منكم كأنه يستحضر ماذا صورة هؤلاء من التاريخ ولذا رب العالمين يوم القيامة بماذا يحصل الزجر ووجدوا ما عملوا حاضرا بماذا يحصل العتاب ووجدوا ما عملوا حاضرا بماذا يحصل التوبيخ ووجدوا ما عملوا حاضرا يرى بعيني. وشيء آخر أن الله قال منكم ذلك الشيء أن الاعتداء في السب لم يزل ماذا باخيا في بني إسرائيل منه باقية فكأنه يستحضر صورة الماضين ليقدم بها نكالا وموعظة لمن للحاليين فلذا قال ماذا منكم إذ لا من قوله منكم من إفادة إفادة أن هذا لا زال جاريا فيهم أو أن هذا قد انقطع في أبائهم ولكن يستحذر الصورة فيقول الله ولقد علمتم الذين اعتدوا أصل الاعتداء لغة من العدو والعدو هو الإصراع والجري الذي فيه معنى مفارقة الحد كأنهم بهذا الاعتداء أو العدو قد جاوزوا حدود الله سبحانه وتعالى ولذا استخدم تعبير الاعتداء لأن فيه مجاوزة مجاوزة الحد ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وما السبت ولنا هنا أكثر من وقفة الوقفة الأولى إخوة الإسلام عندما يذكر السبت في القرآن يذكر الجمعة اذكروا الجمعة الذي هدان الله تعالى إليه وأضلهم اذكروا الجمعة حمدا وشكرا بأن الله جعلنا الأولين وإن كنا الآخرين زمنا ولكن جعلنا الأولين بأن الله تعالى هدى عنه أضل عنه أمما وهدى إليه أمة الإسلام بما يحمله هذا اليوم من خير وبما يحملوا هذا اليوم من خصوصية وبما يحملوا هذا اليوم من تمايز على سائر الأيام فخذوا من يوم الجمعة عدة معاني خذوا تميز هذه الأمة المسلمة على سائر الأمم وإياكم واليأس الذي قتل القلوب وإياكم واليأس الذي أقعدنا وأشلنا وشلنا حتى صرنا أمة قاعدة مشلولة بياس مر إياكم واذكروا وعد الله في كتابه القائل أو وعد نبيه عليه الصلاة والسلام إن الله لي الأرض وإن ملك أمتي سيبلغ ما زو يدي منها خذوا من يوم الجمعة خصوصية الأمة المحمدية فلا يليق بنا أمة أن نشبه أو نتشبه بغيرنا فليق بنا أمة أن نشابه غيرنا لأن يوم الجمعة هو يوم ماذا؟ يوم الخصوصية من بين الأيام حتى عد له الأئمة قريبا من مئة خصيصة على سائر أيام الأسبوع بل وأيام السنة خذوا من يوم الجمعة هذا المعنى الخصوصية خذوا من يوم الجمعة التمايز خذو من يوم الجمعة الموعظة لأنه يوم الموعظة من أول أن يبدأ إلى أن ينتهي يوم الموعظة بقراءة الكهف يوم الموعظة بخذبة الجمعة الواجبة فيه والصلاة يوم الموعظة بأنه يوم القيامة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه تقوم الساعة يوم الموعظة لأنه اليوم الذي اهبط فيه آدم من الجنة يوم الموعظة بما فيه من ساعة إجابة خذوا من يوم الجمعة هذا المعنى الموعظة ليكون يوم الموعظة هذا اليوم خذوا هذا المعنى من يوم الجمعة أيضا وخذوا من يوم الجمعة معنى آخر أنه يوم الطاعة ولذا خصه الإسلام بقرب وطاعات حتى أنه لا يشاركه لا يشاركه فيها غيرها من الأيام. نفل الجمعة مطلق قبل الصلاة تصلي كيف شئت. وهذه الصلاة هي التي تصنع مغفرة أسبوع من أت الجمعة ثم ثم ثم فقال فصل ما قدر له حتى يرق الخطيب من برا قال غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وتلك سنة ضائعة وانا انبه عليها ضمن تأتون الجمعة فلا تجلسون سموطا وسقوطا تأتون الجمعة فلا تجلسون لخراءة قرآن كان القرآن يقرأ كل وقت لكن هذا في الدين وقت ماذا وقت النفل لا وقت القرآن خذوا من يوم الجمعة هذا المعنى ولذا فلماذا شرع الله لهم ليكون يوم فراغ للعبادة. نعم يوم فراغ من العبادة ومن شو... للعبادة ومن شواغل الدنيا. فطلب بنو إسرائيل السبت وقالوا لا للجمعة. وأنا أقول حمدا ربي مرتين. والفائدة الثانية ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الله خلق الزمان ولكن ما جعله سواء إنما ماذا جعل بعض الزمان فوق بعض وقال منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم للأيام حرمة وابن كثير يستفيد من هذه الآية أن الذنب مضاعف أن الذنب مضاعف الاسم، بشرف ماذا؟ بشرف الزمان ولذا قال تعالى على وجه الخصوص فلا تظلموا فيهنا أنفسكم فلا ذا المعنى عندنا ولا ذا الحقيقة الشرعية عندنا إذا كان الله تعالى قد قال ومن يرد فيه يعني في الحرم بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فهذا المعنى يصدق على الأيام الحرم أيضا وإن كان لا يطابقه ولكن يصدق عليه ولذا تراه صلى الله عليه وسلم يقول أي شهر هذا أي يوم هذا أي بلد هذا فحرمة الشهور من حرمة ماذا من حرمة البلدان فحرمة الشهر الحرام من حرمة مكة ولذا قال إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فالأيام لها حرمة وأنت رأيت الذين انتأكوا حرمة السب صاروا قردة خاسري خاسئين موعظة للمتقين في جبين التاريخ اذكروا هذا يقول الله ولقد علمت من الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كنوا قردة قاسين فائدة الثالثة اسمه السبت قيل السبت من الصبود والصبود بمعنى الراحة لأنه يوم يستريح الإنسان فيه وجعله الله تعالى راحة من شواغل هذه الحياة ومن الدنيا لبني إسرائيل لماذا ليتفرغوا لعبادة ربهم وقيل السبت بمعنى القطع إذن للأيام معاني معاني ولابد أن تقف عند هذه المعاني وللشهور أسماء وأسماء ذات معاني لما يقول محرم ماذا تعني كلمة محرم أنه شهر حرام. لما يقول رجب ماذا تعني كلمة رجب المرجب عن المعظم عند الله والذي يترجح أن هذه التسمية تسمية شرعية إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا بدليل أن الله تعالى نص على هذه التسمية في كتابه قال شهر رمضان قال من يوم الجمعة بد أن نقف على هذه المعاني معاني هذه الأسماء والمصطلحات الشرائية يوم الجمعة فيه معنى مهم لا يضيع اسمه الجمعة لأنه يوم الجمع كأن الله تعالى أراد أن يجمع به الأبدان كل أسبوع فهل تفقه القلوب حقيقة اجتماع الأبدان؟ ولقد قلتها يوما من فوق المنبر لو سألتك من الجالس إلى جوارك من الجالس عن يمينك من الجالس عن شمالك من الجالس وراءك من الجالس أمامك فسوف تجد أن أحسن المسلمين جوابا سيقول لك فلان وما هذا الذي أعنيه فليكن زيدا أو عمر ما هذه إجابة وآخر قد يقول وأنا مالي من يجلس من يجلس أنا مالي والوعد في وثالث يقول أنا لا أدري هذه أجوبة القوم ولكن الجواب الذي يتعين عليك في هذا أن تقول هذا أخي لأنك اجتمعتها هنا برابطه ماذا هل رابطة الدم؟ هل علاقة المالية التي أجلتتك إلى جوال أخي؟ ما بينكما تجارة؟ ولا بينكما دم؟ أنت قد تكون شرقيا وقد يكون ماذا غربيا هو جاء من شمال الأرض وأنت جئت من جنوبها صحيح قد يكون أصوانيا وأنت سكندريا فلماذا جلستم رابطة ماذا الإسلام هي التي جاءت تلغي كل هذه الروابط وتقول يا أيها المسلمون اجتمعوا ما كانت الجمعة لكم يا أيها المسلمون تآلفوا ما كانت الجمعة تجمعكم وهذا معنى يجب أن نأخذه من الجمعة ولذا شوف سموا في التاريخ بأهل ماذا السنة والجماعة كأن السنة لها غاية ما هي غاية السنة الكبرى أن تجمع ماذا المسلمون فهل فقه المسلمون والعالم يعيش أحلافا عسكرية وأحلافا سياسية وأحلافا اقتصادية وأحلافا جغرافية وأحلافا إلى آخره هذا فما بل المسلمين يعيشون متفرقين حتى على مستوى الرجل والرجل ولا نلوم الدول لأن حالنا من حال من, من حال الدول لا نلوم الدول لأن حالنا من حال من من هال الدول هذا معنى في يوم الجمعة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السب كيف كان الاعتداء المفسرون ذكروا لنا أقوالا وجيهة ونحن لا نعيش إلا بأقوال المفسرين ولا نعلم ولا نتعلم إلا ما يقول من المفسرون فنحن عالة نعم نحن عالة على أولئك فما قال لنا إمتنا الأعلام الأول قال اعتدوا منكم في السبت على الحقيقة لا تحايلنا بمعنى استحلالا للسبت ما في حرمة للسبت وهذا القول له وجاه لأن العقوبة كانت شديدة والعقوبة الشديدة لا تقع إلا على ماذا إلا على استحلال وقف. ويشهد لهذا شاهد ولكنه من بعيد يأتي النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن قوم يستحلون المعاد. فأخبر عنهم في حديث الترمذي أنهم يمسخون ماذا قردة وإيه فإذا كان المسخ مترتبا على ماذا على الاستحلال وهذا القول الأول وهو أقواها وأوجهها القول الثاني الحيلة أن قوما تحايلوا يعني هم لم يحرموا السبت تحريما أو لم يحلوا السبت تحليلا حقيقيا ظاهرا إنما تحايلوا على السبت إما أنهم بصنعوا صنعوا شيئا من الحيلة صنعوا القبية تعرفون القبية؟ يعني نوع من الشباك الصغيرة يضعونها فإذا دخلت فيها الأسماك لا تستطيع أن تخرج ووضعوا الجبية يوم الجمعة وحقيقة الصيد وقعت ماذا؟ سب أو أنهم أخذوا يصنعون نوعا من, من الأحواض التي يدخلها ماذا؟ تدخلها الحتام فلا تستطيع أن تعود حتى يمكنهم أن يصيدوا ماذا أو أن يرفعوا الأسماك من الماء ليلة الأحد يبقى حيلة بمثل ما ذكر المفسرون وهذا القول الثاني قلت ويمكن جمع القولين بأن حال الذين اعتدوا منهم في السبت ما كان واحدة. ففريق استحل وفريق تحايل ما الذي يشهد لمذهب بالجمع؟ الأسباب الآفية قلت ويشهد لمذهب بالجمع أولا أن القولين يلتقيان ولا يتنافيان متى لا تجمع بين قولين إذا كان يتنافيان محمد في المسجد ولا في البيت ممكن يبقى في مكانين صحيح لم يستنسخوه بعد لكن تقول صلى في المسجد صلى في البيت يمكن الجمع صلى في المسجد الفرد وصلى في البيت ماذا النافل يبقى لا ينتفيان او لا تنافيان ثانيا اما الله جعل منهم طائفة قردة وطائفة ماذا خنازير فتنوع العقوبة يدل على تنوع ماذا؟ أحوالهم وأنهم ما كانوا حالاً واحدة فعاقب فريقا منهم بأن يكونوا قرد وفريقا بأن يكونوا خنازير وهذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث وهو أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد علمتم الذين اعتدوا لم يبين لنا صورة الاعتداء فلو كان الاعتداء واحدا نذكر لكن لما لم يذكر لنا صورة الاعتداء دل على ماذا؟ على تنوعه وأنه لم يكن واحدا وإنما تنوع الاعتداء ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبب فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين كلمة كونوا هل هم قادرون على أن يكونوا بأنفسهم لا مستحيل التصرف التدبير أمر ربي المسخ ليس فعل الإنسان بنفسه لما المسخ عقوبة لكن ليه الكونوا إفادة لشيئين أولا هذا الأمر على سبيل التقريع والتهديد والتوبيخ والتصغير والتحقير يعني بيحتقرهم كما قال في الآية الأخرى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليه فليقفر هو يخيره ولا يهدده بيهدده ويوبخه فالأمر هنا خرج عن صورة الأمر إلى صورة توبيخ والتحقير والإهانة كونوا قردا وثانيا لأنهم لهم فعل وكسر في كونهم صاروا قردا ما هو الفعل والكسر المعصية والاعتداء فلذا قال لهم كونوا يعني بأنفسكم قردة خاسئين كانه يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كانه يقول ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد والمثل العربي يقول يداك أوكتا وفوك نفك يعني أنت فعلت هذا بنفسك فلذا قال لهم كونوا شوف قوله قرده وخاسئين يبه هنا في معنى مهم خاسئين ده خبر ثاني كما أعربه طائفا من أهمة العلم الووية وطائفة قالوا خاسئين لا ليس خبرا ثانيا وإنما هي صفة طب ما الفرق بين أن تكون صفة وبين أن يكون خبرا ثانيا في ما في مكافأة نهار ديارة ها يلا يا أبا الخير ما الفرق بين إعراب قولي تعالى خاسئين الصفة وإعراب قولي تعالى خبرا ثانيا ما الفرق بين أن تكون صفة وبين أن تكون خبرا ثانيا صاروا أربعة خمسة قول يا دكتور نعم الصفة تنتهي لكن الخبر هذا فرق رائع نعم الصفة تتبع الموصوف لكن هل يلزم من وصف الموصوف بصفة التي تفارقه لما قلت فلان ذكي ذكي على طول ولا لازم هذا الذكي في لحظة من اللحظات ماذا يخونه ذكاؤه فيصير غريا لكن لما قلت خاسئين يبقى أبدا خاسئين ده خبر إعلام إن دول الخاسئين ده وجه وفي وجه آخر وهو من هذا الوجه كذلك لنو لو قال قردة الخاسئين يبقى إذن عقوبة واحدة لو جعلناها صفة للقردة ولكن لما قلت قردة خاسئين هذا خبر وهذا خبر بعقوبة تانية وليست عقوبة واحدة ما في غير فلوس خلاص قل بني حديدي تقول وقوله قردة خاسئين فمن أعربها صفة هذا يعني هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم عقوبة واحدة تفارقهم حين أما قوله خاسئين خبرا هذا معنى أنها عقوبة لازمة لا تفارقهم أبدا ويقول رب العالمين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفنا. ولكن يبقى السؤال لماذا قرد لماذا خنازير مع أن خلق الله كثير ومن أطل إطلالة واحدة وذهب في زيارة واحدة إلى حديقة الحيوان سيرى خلقا لله كثيرا من الحيوانات لا تعد ولا تحصن في زيارة واحدة فكيف إذا ذهب غابة أو برية طب لماذا القرد على وجه الخصوص ولماذا الخنازير على وجه الخصوص ربنا حكيم سبحانه وتعالى والحكمة لازمة في أفعاله سبحانه وتعالى أبدا فلا يخلو فعله ولا يخلو أمره من حكمه فلماذا؟ للأسفاب الأسئلة أولا جعلهم قردة لأن القرد عليه شورة الآدمي ولكن ليس له أفعال الآدمي جعلهم قرد كما قال بعض المفسرين لأنهم أسقطوا عقوبة الرجم وهي عقوبة لا تسقط في القرد أبدا كما أخبر غير صادخ من أئمتنا أن قردا وعد قردا فرافعت يدها من تحت رأس دوجها القرد وذهبت إلى القرد الذي وعدها فزنى بها فاجتمعت القردة لا تنتظر أن يحرك الزوج الدعوى الجنائية على طريقة من؟ البشر لا جريمة زناء إلا أن يحرك من؟ الزوج الدعوى الجنائية وأين حق الله؟ أين حق الله؟ إذا كان الزوج من عينة هؤلاء ثم طلبوا القردة فاجتموا دبرها طب شرعي يا أيها الإنسان أنت متخلف بالنسبة لهؤلاء شوف لا تهمة إلا بماذا إلا ببينة طب شرع هذا فأدركوا أنها زنت فجاءوا بالقرض الذي زنى بها فرجموهما هكذا تقول الرواية رجما والرواية مسبتة في غير كتاب من كتب علمة العلم الكبار فراجموهما هكذا تقول رواية فما بالنا نسمع اليوم من الآدمين لا نجد حد الرجم في كتاب الله لا نجد حد الرجم في كتاب الله كما أخبر عمر من فوق المنبر والسيكون قوم يكذبون بالرجم يكذبون بالدجال يقولون هذا وقد ظهر هؤلاء ما أخبر عمر وهذا سبب آخر وسبب ثالث أنهم كانوا قرض لأنهم تحايلوا وشأن القرض ماذا تحايل ولا فوتنا في هذا أن الجداء من جنته من جنت العمل فلما تحايلوا على يوم السبت كما يتحايل القرض على شيء يأخذه جعلهم الله قردة ماذا خاسئين وهذا سبب ثالث أن الله تعالى جعلهم قردة ولست أقول ما قال دروين ردهم إلى الأصل أصل الخليقة وأصل الفطرة ليؤدبهم بأن ردهم إلى أصل خلقهم ولذا خرج دروين على العالم يعلن أن الإنسان قرد وهذه نظرية كنا ندرسها في المدارس عن قناعة حتى كاد أن الواحد في حصة في العلوم يصطحب معه شيئا من الموز وغيره والفول السوداني قناعة بأن الإنسان قرد فقلنا لهم كونوا قردة خاسين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها ما معنى ما بين يديها وما خلفها على تفسيرات الأول فجعلنا هذه العقوبة نكالا لكل ذنوب بني إسرائيل، السالفة والحالية. يعني فجعلناها نكالا لهم على كل ذنوبهم التي طالما ماذا صبرنا، والتي طالما ماذا حلمنا عليهم حلما، وهذا أسلوب الله في العقاب طريقته. إن الله لا يملي للصالب حتى إذا أخذه لم يفلت فقيل فجعلناها نكالا لما بين يديها يعني لكل زنوب بني إسرائيل السالفة والحالية والله تعالى يقول وأملي لهم إن كيدي يشهد لهذا القول من التفسير أن العقوبة كانت كانت شديدة وشديدة جدا رب العالمين يعاقب أم على الناس طاضي شوية سمك يوم السبب إيدا رب العالمين وعاصب بني إسرائيل بالمكر عشان قطر حوتين ولا ثلاثة ومحتاجين لهم عايزين يكلوهم هكذا قال أقوام لكن ما هكذا تورد الإبل يا سعد أوردها سعد وسعد دعمه مش مشتمل في اليومين دول سعد بقى أعمى لأن المشتمل ممكن يشيل شملة من على وجهه ويشوف المهمة فأقول إن العقوبة كانت شديدة فكانت العقوبة شديدة لماذا لأسباب بنا أنها نكال لكل الجنوب. العقوبة كانت شديدة لسبب الاستحلال والتحايل وليس لذات الفعل وفقر وفريق آخر قال فجعلناها نكالا بين أديها وما خلفها يعني لكل القرى من حولها حتى لا تكون سنة وهذا أيضا يشهد له شدة العقوبة لماذا؟ لأنهم أول من تحايل على السر وأول من اعتدى على حرمته ودائما الأول يأخذ بماذا؟ بالعقوبة ماذا؟ بالشديد العقوبة ذلك في غزوة بدر عمر اللعم ليه؟ اقتل طب ليه ايه وجهت نظر عمر في هذا ويجب واحد يسمع الخبر يقولك هو عمر ده ما عندهش غير الاتل الاتل وربنا ايق قول عمر وقال له ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض ليه لان لازم الضربة الاولى تبعمل ازاي موجعة حتى لا تكون سنة في من ايه في من بعدهم لان الله اذا اخذ هؤلاء بالرف وباللين إلا هيحصل غيرهم من الخرى سوف يجروا على حرمة السب فلذا قال فجعلناها ماذا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين لماذا خص المتقين زكرا قال وموعظة للمتقين لأنه لا ينتفع بالمواعظ ولا انتفعوا بالخطب، ولا انتفعوا، ولا انتفعوا بمثل هذا إلا التقي المؤمن. فانظر في نفسك. يبقى هذه الآية تنادي علينا من طرف خفي، ونحن أقصر الأمم مواعظ، ونحن أقصر الأمم خطبة. صحيح ولا لا؟ فكأن الآية تنادي علينا من طرف خفي. أين الموعظة إن كنتم ماذا متقيم وأين الذكرى إن كنتم مؤمنين كل رب العالمين فجعلناها نكالا يعني لغيرهم من القرى وهذا ما تفيده أو ما يفيد قوله تعالى نكالا لأن التنكيل يستعمل في ماذا تنكيل بالمعاقب لزجر غير المعاقب لما بين يديها وما خلفها وقيل وما خلفها يعني ما أمامها من الزمان والتاريخ كأن هذه الآيات تشملنا موعظة نعم تشملنا موعظة وعندنا من حرمة الأيام ما عند اليهود ومن هنا قال إمة مفسرون قولا له وجاهته لماذا وقعت كفارة الصيام او كفارة الجماع في نهار رمضان ستين مسكينة او شهرين متتابعين بحيث لو جامع رجل امرأته في صيام مفروض في غير رمضان هل تجب عليه هذه الكفارة الجواب لا ولذا قال الرجل وقعت على امرأة في نهار رمضان فقال الكفارة هنا وقعت لماذا لحرمة الشهر لحرمة ماذا الشهر والأيام فيقول تعالى فجعلناه نكالا لما بين يدي وما خلفا موعظة للمتقين وقبل أن نغادر هذين أو هاتين الآيتين فمعنى مجموعة من الأسلام ومن التعليق والسؤال الأول والسؤال الأول الذي يأتي هل وقعت العقوبة على ذات الفعل وهو الاعتداء في كما هو ظاهر الآية أم أن العقوبة وقعت على ما لابت هذا الفعل من استحلال ومن تحايل ومن سخرية واستهداء بحرمة السب الذي يظهر الثاني للأول بدلاله آية سورة الأعراب فهذا سبب أو هذا قول له وجاهته لأن تلك العقوبة الشديدة لا تترتب إلا على أمر شديد إما من استحلال والاستحلال كفر أو إما من تحايل والتحايل استهزاء بأوامر الله سبحانه وتعالى ولا تكون هذه العقوبة على ذات الفعل نفسه وهذا هو السؤال الأول السؤال الثاني لماذا لم يذكر الله في هذه الآيات الخنازير ما ذكرهم في آيات أخرى كما قال تعالى فجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهذا مما دفع بعض المفسرين يقول لم يمسخ أصحاب القرية خنازير وإنما مسخ قردة وفقا وأما الذين مسخوا خنازير فغيرهم والذي يترجح أنه كن بذكر القردة عن ذكر من الخنازير لأنه ليست العبر بأن يكون قردة أن يكون خنازير أن يكون هررى أن يكون فئران إنما العبر بماذا بأنهم مسخوا فأهمل لذكر الخنازير في هذه الآية لأن العبرة هو المسخ فلا يعنينا بأنهم مسخ قرد مسخ خنازير مسخوا في إيران هذا ليس مرادا إنما المراد هو المسخ أنهم مسخ والسؤال الثالث إن المسخ هل أولئ الذين مسخوا عاشوا أم ماتوا قردا لا نظرا من المفسرين يقول عاشوا وتوالدوا وتكاثروا حتى أنجبوا لنا ضرو وغيره وطبعا هذا كلام مردود لأنه قد صحت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذين مسخوا قرد وخنازير إنما هلقوا وماثر لتكتمل بهم ماذا الموعظة ولتنتهي بهم صورة العقاب ولأن الله كما أنه شديد العقاب فهو لطيف أيضا لما شاء. لأنهم لو عاشوا بعد ذلك زمنا طويلا لكان ذلك من ماذا من العقوبة الأبدية ثالثا قوله خاسئين خبرا وهذا هو الأرجح تفسيرا أو الأرجح إعرابا لماذا؟ لأن لو قلنا كنوا قردة خاسئين صفا هذا معنى أن العقوبة التي وقعت عليهم في الدنيا ترفع عقوبة ماذا؟ الآخرة صاروا قردة خاسئين استوفوا العقوبة في الدنيا لكن لما يقول قردة وخاسئين أبدا ولذا جاء باسم الفاعل الذي يفيد ماذا؟ الاستغراق إبا كأن بقوله خاسئين خبرا لم يتوقف العقاب عند ماذا؟ عند الدنيا وأن ذلك ليس غاية عقاب بني إسرائيل وعذاب بني إسرائيل وهذا معنى موجود في إعرابي بالكلمة ولذا طالما قلت لكم يا طلبة العلم لا يستغني لا يستغني مفسر القرآن الكريم أبدا عن ماذا؟ عن الإعراب عن النحو يقول الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها هل انتهت العقوبة عند كونهم صاروا قردة خاسئين أم أن الله تعالى عاقب بني إسرائيل أصحاب السبت بعقوبات أخرى هناك آيات تشير إلى عقوبات أخرى لعناهم اللعن وماذا يفيد اللعن الذي جاء في الآية أولا لعنهم كما لعن أصحاب السف اللعن يفيد شيئا أن عقوبة هؤلاء لم تنقطع ولن تنقطع بمعنى أن عقوبتهم لم تنقطع عند الدنيا لأن من لعنه الله لا يرحمه الله واسكروا في ذلك وأنتم أمة نبي أن اليهود أمة ماذا؟ أمة نبي وأهل كتاب حتى لا نقف عند الماضي ونقول نحن أمة محمد نحن أمة القرآن فلا يقف بنا التاريخ عند الماضي سهواً وفخرا لأنه كم ينسى الإنسان حقيقة نفسه بالزهو وماذا والفخر فيقول الله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وهنا سؤال ولقد علمتم الذين متى وقع هذا الاعتداء منهم في السفر الذي يظهر أنه وقع بعد موسى عليه الصلاة والسلام. ومن المفسرين من جزم أن ذلك كان زمن داود ومن هنا القرآن الكريم لم يستخدم إذ وإذ كما استخدمها في الآيات السابقة ليشير إلى مفارقة هذه القصة لغيرها لأن السابق ذكر في التوراة رفع الجبل القرية المن السلوى لكن هذه لم تذكر في التوراة فكأنما يقدمها معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم بما يخبرهم فيقول رب العالمين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فكنا لهم كون قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ويبقى التعليق على هذه الآيات الفائدة الأولى نظرية ضرور واليهودي تلمودي عقله لا يفارق عقيدته يوما من الأيام اليهودي أبدا يهودي لا يعيش قومية زعمه وإنما أبدا يعيش دينية ولذا اسمها دولة إيه إسرائيل وإسرائيل اسم قومي ولا اسم ديني ديني لأن اسم يعقوب القوم اسم إسرائيل القوم يعقوب لكن اسمه الديني إسرائيل ولذا قد صرح بعض ساسته وقالها نحن لن نمح أن تقوم دولة إلا ماذا دينية وهذا ما أقول اليهود أبدا العقيدة لا تخرج من عقله العقيدة تدخل معه حتى إلى المختبر البحثي فإذا بحث للعلوم فإن العقيدة هي التي توجه ولذا لماذا يقول دروي الإنسان قرد وهذه النظرية لا تحتبوها نظرية علمية بل هي النظرية التي استحمر بها درم البشرية فصنعت علمانية مرة وكان كتاب دروي أصل الأنواع يعد إنجيلا لكل ساسة الشوعية من لينين. إلى ما كل هؤلاء آمنوا بنظرية ضرو إيمانهم بوجودهم فهي النظرية التي صنعت شعوية لأن النظرية ليست علمية إنما فاد هذه النظرية في الحقيقة إنكر وجود إله إنه يقول لك أن الإنسان أصله ماذا قردب فيش خالق مفيش آدم مفيش جنة مفيش حواء مفيش فكرة صلب وفداء مفيش كل هذا ليس هناك شيء من هذا ولذا عرف الناس دروين ولم يعرفوا شريكه في النظرية واسمه والخ لماذا ما الفرق بين دروين وولخ والخ قال نعم الإنسان إرد ولكن الذي فعل هذا هو ماذا هو قادر ذو قدرة وذو قوة غيبية خطية على الخلق إذا أثبت وجود ماذا إلا بينما درو قال لا إنما الخلية تطورت بماذا بنفسها حتى صارت فرم والنظرية فاشلة علميا وقد أنكرها علماء بحثيون كذدرو وقال أصل السلسلة مفقود سلسلة الخلق مفقود ليه لإني درونا بن عليه حاجة اسمها الطفرة ما الطفرة طفرة خلل جيني يؤدي إلى تحول في خلق الإنسان عملية تحول وتغير زي الجمل كان له أصابع لما عاش في الصحراء حصل خلل جيني فتحولت قدمه إلى ماذا إلى خوف ليتكيف مع البيئة التي يعيش فيها. زي ما بيحصل لبعض الإنسان خلل جيني، فيخرج أبيض وهو ما نسميه رجل إيه عدو الشمس أو الألبينو. أصله خلل جيني فأدى إلى اختفاء إيه اللون لون البشرة. نعم نحن نؤمن بوجود طفرة، لكن الطفرة لا تغير من النوع إلى النوع. الطفرة لا تحول الإنسان إلى خلق آخر إنما هو خلل في ذات النوع فهي نظرية طوراتية تلمودية الحادية مرفوضة بحسيا وعلميا الفائدة الثانية صيام السبت، وهذه مسألة نزاع هل نصوم السبت أو لا نصوم قصوا أن الشيخ الألباني رحمه الله تولى هذا النزاع وأنت تدري أن الشيخ الألباني إذا أدلى بدلوه في أمر صار النزاع قويا والخلاف بعيدا لأن الشيخ الألباني قوي الحجة والإقناع واستدل على منع صيام السبت بالحديث لا تصوم يوم السبت إلا في مفترضة عليكم وهذا حاضر ولكن يجاب عن هذا بأجوبة الأول أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصيام ثلاثة أيام في أواسط الشهر وحتما ولا بد أن يكون استجبت ماذا أحدها ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في بعض الروايات كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر وهذا حتما ولا بد أن يكون السبت ماذا بأحدها بأ وسالسا ربما كان يسترد الصيام فردا ويصوم في شعبان أكثر ما يصوم حتى أنه كان يصوم شعبا إلا قليلا وفي رواية تقول كله يعني بمعنى لم يكد يفطر يوما أو يومين من شعبان ولا يكون كذلك إلا إذا كان يصوم السبت، وعندئذ لا يتقدم الحاضر على ذلك المبيح لماذا لأن المبيح قوي فدلالة حديث لا تذهب بدلالة عشرات الأحد ثانيا إن صوم العادة يرفع حكم الكراهة بدليل الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين يكره إلا أن يوافق صوما يصومه أحدكم فإذا بالعادة تدفع هذه الكراهة في حق صاحب العادة ثالثا إن الجمع يرفع الكراهة كما صام عشراء فجعل معه تاسعاء ليدفع كراهة موافقة من؟ يهود وقال لئن حييت إلى تقاب اللأس من التاسع فكذلك السبت إذا جمع معه غيره من الأيام كالجمعة أو كالأحد ترتفع الكراها بالجمع ودليل ذلك قوله لإحدى نسائه أن كانت صائم الجمعة قال تصومين غدا لتجمع مع الجمعة السب وهذا أيضا جواب ثالث ونأتي إلى المسألة الثالثة وهي ابتلاء الله بني إسرائيل بضيق الأرزاق فحيثانهم يوم سبتهم كانت تأتيهم شراعة سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم ماذا ثم هدى ويوم لا يثبتون لا تأتيهم ضيق الأرزاق مشكلة نعم مشكلة وأنا أقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء إلى الحد أنه يسأل نسائه صباحا هل عندكم من طعام فقلنا لا طب ما عندكم الماء الماء هكذا قالت. قال إذن إني صائم إنه يجوع إلى حد أنه ينشئ صياما صلى الله عليه وسلم فمن يطلب شبعا في هذه الحياة الدنيا وإذا قال الله تعالى في الجنة تجوع فلا تعرى فيفهم بمفهوم الخطاب أن الدنيا ماذا دار الجوع ودار العرض. العر نعم هذه حتمية أن تجوع إذا كان نبيك يجوع والله يقول تلك الأيام فالأيام لا تمضي لا تمضي سواء على وطيرة واحدة بل قال أن تؤمن بالقدر خيره وشر حلوه وماذا؟ ولكن يبقى السؤال لماذا نجوع في الحياة الدنيا؟ والله تعالى لا يظلم أحدا وربنا عد نعم لم تشكر وقد قال لئن شكرتم ولئن كفرتم نعم لأن شكرنا قد وقف عند حد تقبيل الآية هذا هو أعظمنا شكرا أجد الحمد لله كده رضا تب تشكر مين ده تبس إذا كنت نسي أنه يقبل يديه ويشكر نفسه نعم وهذه سبأ مثل مضروب لقد كان لسبأ في مسكنهم آية أمة تأكل جنتان عن يمين وشمال جنات ثمارها لا تنقطع فقال كلوا من رزق ربكم وماذا واشكروا له جاعت سبب حتى أكلت ماذا الخمط والأسل والصدر النافع كان قليلا لماذا نعم لم تشكر وهذا سبب ثالثا لأننا لا نحسن طلب الرزق تضيق الأرزاق لأننا لا نعرف طريقها الذي يجوع يذهب بشر مثله يبقى عنده ويمد يديه الاثنتين كأنه الرازق الطاعم الكاسي والله تعالى يقول في كتابه سبحانه وتعالى ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض الطير أفقه منا نعم أفقه منا يأكل إلى الحد الذي قال تغدو خماصا وتروح بطانا ما تأتي يوما جائع الطير وشب بطانا هل رأيت طيرا سقط من الجوع ملوية أنا ما رأيت هذا عمري الطير أبدا يشبع وما عندها دكان تمضي إليه لتحصل أرزاقها منه وما لها شركة عالمية في البرمجيات يساق إليها في كل يوم عشرات الملايين من البنيهات أبدا خماصا تروح وبطانا ويقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله وأي الطعام يأكل الطير يخبرنا أقوام أن الطير يأتي صباحا في الضحوة على شطان البحار وتغرج التماسيح فتفتح فاها أقول التماسيح ولا تغدر التماسيح وهي ذات غدر تمساح غضار ليأخذ رسقه من بين أسنان التماسيح لحما طرية لحما طرية ولا يخطئ الطير موعده، ولا تخلف المو... التمساح، ولا يخطئ طريقه. ليأكل الطير لأنه فقير. نعم فقير. ولا طالما ذكرت لكم هذه القصة عن الإمام أحمد أن دخل بعض التلاميذ عنده، فرأى أهل بيت الإمام يخبزون. فقال لا شك سيعطيني الإمام رغيفا الإمام أحمد بعد كريم رحمه الله تعالى ويده معطاء سخاء فلما انتهى أهل الإمام قدم له الرغيف فأبى التلميذ طفقت أيها التلميذ أنت جائع والإمام أحمد رزقه طيب حلال ما نعلم ولا نزكي على الله فيمشي التلميذ فيقول أحمد لولده عبد الله ادرك الرجل بالرغيف فيدركه عبد الله فيعطيه الرغيف وما أدراك ما رغيف أحمد رحمه الله تعالى حتى لا تقول ده رغيف الشيخ وجعلنا ادبغنا عشر ده بيتكلم عن الرغيف لأن أنظارنا تتجي إلى هذا الرغيف سواء سموه محسنا أو طباقيا ولا مش عالف إلى آخر ذي المسميات لا ذا رغيف الإمام أحمد والرغيف بوزن من بوزن الإمام والرغيف على دين الإمام بركة وتقوى فلما أخذه التلميذ عوده عبد الله متعجبا يا أبتي عرض علي الرغيف في بيته فما باله أبى وبعد أن انطلق أخذه قال يا بني إنه لفقيه نعم نه لفقيه قلت للفقر أين أنت مقيم قال في عمائم الفقهاء إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترق الإخاء فأعطاه الرغيف فأخذ فعاد متعجبا قال يا ما باله أبا قال إنه فقيه لما كان في بيتي وكل رزقه علي فحرم نفسه أجوع ولا أشرك لأن التوكل على غير الله ماذا؟ شرك الجوع للشرك يبقى نطعم بالتوحيد ونأكل بإفراد الله تعالى بالعبادة يطعمنا الله عندما نوحده عندما نوحده سبحانه وتعالى ونعبده ونعبده واحدا نعبده واحدا لا أحد معه فلما قال له يا بني إنه لفقيه لما, لما كان في بيته وكل رزقه علي فحرم نفسه ولما انطلق متوكلا على الله أدركه رزق الله حيث كان وصدق من قال للرزق أشد طلبا لك من طلبك أن تلا من طلبك أن تلا ولذا اطمأننا أقوام وناموا وكيف ناموا ومطالب الحياة ما نعلم أنهم قالوا علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأنت نفسي علمت أن رزقي بيدي من؟ بيدي ربي فاطمأنت نفسي كيف أجوع وربنا رزاق كيف أجوع وربنا كريم فهذه حقيقة مشكلة ديخ الأرزاق والفائدة الأخيرة في الآيات نتركها إلى الدرس المقبل حتى لا يطول المقام عليكم وساعتنا تجاوزت العشرة ونحن على الشرق أحد الإخوة أرسل إلي ورفق جزا الله خيرا تنبيها ذلك أني قلت فكأن الله يستحضر صورة الأوائل لا أعني أن الله يستحضر يستحضرها لهم طبعا يستحضرها لهم بقوله منكم واضح وهذا يفهم بسياقتي وجزاك الله خيرا على التنبيه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياك من سوء اللفظ هو ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله